13 استمع الى الكلمات واعدها محمدًا مسجدًا حيٌّ معلمًا جدًا أختٌ أمٌ أبٌ أهلاً زهرة بخير دفتر أيضًا Alamun Beytin